او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين للعذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلا قد جاء